موقع, موقع واحد, واحد السلف, السلف. www.sus.com يقدم لكم هذه المادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا كثيرا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب يا ربنا وترضى اللهم لك الحمد عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد مكاييل البحار وعدد ما اظلم عليه الليل وعضاء عليه النهار اللهم لك الحمد حمدا ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد اتيناك بالفقر هذا الغنى. وانت الذي لم تزل محسنا. وعوتنا كل فضل عسى. يدوم الذي منك عوتنا. اذا كنت في كل حال معي. فعن حمل زادي انا في غنا واصلي واسلم على اكمل الخلق. واشمل الخلق واطهر الخلق واصطق الخلق سيدنا محمد عليه ابضل صلوات من رب العالمين الى يوم الدين ثم اما بعد فالليلة باسن الله يا جماعة هناخد ايدنا في ايدين بعض وننطلق الى الجنة هننطلق الى اعظم جنة ربنا خلائها في الوجود الى جنة معرفة الله سبحانه وتعالى عايزين نركز مع بعض بالاول لان موضوع الليلة عالي جدا هدفنا الليلة عالي جدا هدفنا الليلة ان احنا نقرب بقلوبنا من ربنا. ونقرب ونقرب ونقرب. لغاية مقلوبنا تعبد ربنا كأنها تراه. هدفنا الليلة ان احنا نوصل لاعلى مقام في الدين على الاطلاق. مقام ان تعمد الله كانك تراه. تخيل لو سجدت له وقلبك شايفه. يبقى سجودك شكله ايه? تخيل لو ركعت له وقلبك شايفه. يبقى ربوعك شكله ايه? تخيل لو صد يوم من ايام الحر الطويلة بتاعت الايام دي? وقالتك شايفه? هيبقى طعم الصيام شكله ايه? عايزين يا جماعة الليلة نتعلم ازاي نعبد الله في الارض? كما تعبده ملائكة السماء. يعني نعبد ربنا كتير يعني لا يا جماعة ملائكة السماء شوف بتعبد ربنا بحب شكله ايه? وبشوء شكله ايه? وبتعظيم شكله ايه? وبيقين شكله ايه? عايزين المعاني دي تيجي في الوحن وهتيجي في الوحن امتى? لما توصل لمقام كأنك سراء? عايزين الليلة ننبهر بالله. عايزين نحب ربنا مش عايز تحب ربنا طبعا عايز نحب ربنا. بس امرك مهم تحب ربنا لو عرفت ربنا. عشان كده لازم لازم نعرف ربنا. اه لو عرفناه. اه عبد الله ابن حضاف السامي. واحد عرف ربنا. قوم يقتلوه الروم فبكى. قالوا انت بتبكي خاف من الموت قال لا. ابكي لان لي نفسا واحدة ستقتل في سبيل الله. ده نفسه يبقى له الف نفس? عشان يعيش الف مرة? لا. عشان يموت في سبيل الله الف مرة. يقول لك ما عرفت الناس كنوز? ما عرفت سكرتير المحافظ كنوز? ما وزير ووكين وزارة كنوز. معرف ولا له كنوز. طب معرفت الله. معرفت الله تسوي ايه يا جماعة. يا جماعة سيدنا زكريا راح لربنا وخبط وخبط وخبط. يا رب يا رب. في ايه? يا رب انا ممخلفش. ومرضي عاقل. وعجزتي يا رب. طب عايز ايه? عايز عين يا رب. عايز افني. عايز ولد. ياه. لو جبنا الملف بتاع الاسرة دي. وجبنا فحوصات السوج. وجبنا اشعة السوجة. وجبنا التحليل كلها ولفنا بها على امرأ اطباء العقمة في العالم كله. وقلنا لهم الحالة دي عايزين يخلفهم. كلهم ايقولوا كلمة واحدة بس. مستحيل. ولكن عند الله القادر المقدر. الخزين مليانة كل اللي انت عايزه. اللي عايز عيال واللي عايز فلوس. والله. كل اللي انت عايزه الخزين مليانة يا جماعة. اه لو عرفنا ربنا. لما ابراهيم عرف ربنا? ساب الدنيا كلها وقال له اني ذاهب الى ربي. سيدين. لما وط عرف ربنا ساب الدنيا كلها وقال له اني مهاجر الى ربي. لما جماعة سيدنا. لما سيدنا موسى عرف ربنا ساب الدنيا كلها وقال له. وعجلت اليك رب لترضى. اللي, اللي معرفش ربنا بقى حصله ايه? ربنا بيقول ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكة. ليه ضنك يا رب? اللي ما يعرفش ربنا ده. لما يجي له هيقف على باب مين? هيقول يا مين? هينادي على مين? هيستغيث بمين عشت ضنك? لانه ما يعرفش ربنا. انما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخف بين ايدي ربنا ويرفع ايديه ويقول له اسألك الشوق الى لقائك. لذة النظر الى وجهك. رسول الله سأل ربنا حكتان. اعلى نعيم في الدنيا الشوق الى الله وحب الله. واعلى نعيم في الاخرة النظر الى وجه الله. عايز تعيش في نعيم? ولا عايز تعيش في ضمن? اه لو عرفت ربنا دي هتخليك طاقة مهولة. عايز تعبط للمهار. وعايز تتكلم عن ربنا للمهار. عطشان كلام عن ربنا. عطشان انك تعبت تذكر ربنا. الزكرة يبقى له طعمها. جماعة. هتسحى تنام ساعة واحدة. تصحى للقيام الليل حاسد ان انت قلبك بشع نور. هتنام قبل الفجر برص ساعة. هتنزل تصلي الفجر لما تصحى. والله من غير منبه. من كدر النور اللي هيبقى في قلبك لما تعرف ربنا. نظرتك هتتغير في الحياة. ادي اتنينهم. واحد رايح يصلي او رايح, رايح يصلي في الجماعة وطلبته داني. انما التاني رايح بيقوله بقلبه جاي لك يا رب. اهو ده اللي اعرف ربنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغ تقنبئيه اللي رأينا هنتقل للوقت وانقعه وقاة طوف يا رسول الله لا تحسن. محسنش ازاي محسنش ايه? ان الله معنا يبحث عليه ازاي وحسن ازاي واخف ازاي. وربنا سبحانه وتعالى معايا عايزين نتكلم عن الله الليلة يا جماعة عايزين نتكلم عن ربنا بس اخدوا بالكم لما نجي ننطلق في الكلام عن الله سبحانه وتعالى شد الحزام على القلبك كويس لان انا عايز كل واحد قلبنا قلبه وقلبك يفضل الليلة يطلع يطلع يطلع, يطلع لغاية ما يشوف ربنا عشان تشوفه بقلبة قبل معنى تشوفه يوم الايامة. بس حاسب وحاسبي وحاسبه جميعنا يا جماعة. احذركم من قول الله سبحانه وتعالى قبل ما نتكلم عن الله. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. اللي يسمع عن الله قلبه يفضل حجر يا ويلو. اللي يسمع عن الله وعنيه تفضل حجر ما تدمعش يا ويلو. عايزين قلوبنا فتفتر. والله لو. مجرد اني بس يتقال كلمة الله في الدرس كفاية. كفاية على القلب الحي انه يتفتر من شدة الاحساس بعظمة الله سبحانه وتعالى. هنتكلم الليل عن صفات لله. صفات كتير. هنتكلم عن كل صفة دقيقة اتنين تلاتة عشرة ربع ساعة بس في الاخر هتلاقي نفسك عرفت صفات كتير لله سبحانه وتعالى وشوف قلبك في الاخر واصل لمقامك انك ترى الرب بدأ يخطي خطوة يبقى احنا ماشيين في الطريق بايذن الله سبحانه وتعالى اول صفة هنتكلم عنها لله سبحانه وتعالى صفة اللطيف يعني ايه صفة اللطيف القصة الجميلة او قصة موسى اللي اتقرد في صلاة المغرب سيدنا موسى عليه الصلاة... عليه الصلاة والسلام يا جماعة ام موسى انا عايز اجيب القصة من الاول ام موسى انا مش عايز اجيب من ساعة ما ولدت موسى انا عايز اجيب من ساعة ما علمت انها حامل انا حامل جبت فرح ياه طب لو جيه ولد هيقتلوه زي ما قتل ابن فلانة ابن فلانة ابن فلانة هياخدوا ضنام مني لو طلع ولد. طب وبعدين تسع شهور يا جماعة ثبتها القائد الرباني المنتصر وهي مرعوب حسن يطلع ولد ثبتها مخلص الامة ومحررها وموحدها ورافع راية الحق ويا مش عارسة الدين بيترتب له من فوق سبع سمارات ازاي? تسع شهور يوم يوم وهي بتقول يا رب لو طلع ولد هيقتلوه يا رب ابني هيتقتل مني يا رب ويجي المخار الولادة ويطلع ولد. تخيلوا ام موسى وهي مسكف حضنها. والباب يرتجف. بتخيلها في اي لحظة انهم هيدخلوا يهجموا عليها ويكشروا الفاب ويدخلوا ياخدوا ابنها يدبحوا قدامها قدام عينيها. تخيلوا ربنا بيقول لها ان ام موسى بيوحي اليها. ام ارضعين. يا رب ألطاو أنا عايز أخبهي أنا عايز أنجده رب لحد ما يشبه فإذا خفتي علي لما تحس إن في خطر هنا بقى ها أعمل إيه يا رب أخبه أختح ألفي وحطه جواه أقفل عليه تاني لا لا لا ألطيه أرميه فين يا رب أرميه في بيت محدش عارفه ولا أرميه في بيت محدش يوصل له أرميه في البحر أرميه في البحر بس استني إيه وقع تقلقه إيه ايش ممو تقول يا طرى يا ضمان انت فين? او اي تسعى لي ليه يا رب? ومعاه ربنا. الاية وتفتكر انك بترميه في البحر دان انت تبترميه في ا اديك وزي ما خدتوا منك ارجحولك. اواية اقلا لها ان تلاقي الموجب يرفع الطابوت وينزيله. اواية اقلا لها تلاقي الطابوت مصل لغة فرعون. اواية اقلا لا ان ما تلاقي فرعون هو اللي موسك التابوت. اواية اقلاقي ده عب نزل فرعون صل في القصة ديا يا جماعة. انت بعد جنودك عشان ياخده وليي? لا لا لا لا العسل الجنود بتروعك. ليه? انا اللي بات ادية ما أرض. وريني يا طغوت اتعمل ايه الولي بتاعي انت وكل الجنج بتوعنك شايفين يا جماعة ربنا زل الاسباب كلها في القصة دي عرفنا ان الاسباب كسراب بقيعة يحسبه الضمان وماء حتى اذا شاءه لم يجد شيئا كل الاسباب اتتمعت على موسى وفي الاخر المنظر اللي بعد كده ام موسى فأصر فرعون بتردع موسى وبتاخد اجرها من فرعون وفرعون يبعط لها اكل عشان تأكل وتردع اللي بقرها يطلع لك وعلى ديه. فلا نامت اعين الملهاء. ولا نامت اعين الجهلاء بالله. ولا نامت اعين المفتونين بالاسباب المعرضين عن الله سبحانه وتعالى. ايو الله يا جماعة. القصة دي فيها عبرة خطيرة اوي. عشان ربنا بيقولنا ايه? اوعى تحضط لو الاسباب احضط بيك. اوعى. لو كل بحار الارض صارت عليك وكل فراغات الارض كلها في وشك وتوعدتك وكل ما رضى الارض وابواب الرزق اتقفلت في كلها اقعد كده خليها تظلم سيبها تجيب اخرها اقعد وانت تبقى ضلمك وحلو وانت بتضحك ودموع الفرح بالله بتنهامر من عينيك وتقول هتعملي لي لي اخر اسباب وانا معايا الملك هتعملي لي ايه مدير شغل ظالم عايز يكتر عليا وانا معايا الملك هتعملي لي واحد عايز ياخد ورث ورث, ورث عيال اليتامى وانا هتعمل لنا ايه يا بشور ولا يا بلير ولا كل طغات الارض واحنا معانا الملك هتعملي ايه فيروز الكبد الوبائي وانا معايا الملك هتعملي ايه يا دكتور عايز تظلمني في الشفا ولا في التحرير وتفقطني عشان نقابي ولا عشان لحيتي وانا معايا الملك هتعملي ايه يا تستعملي ايه يا سوق صالب مفترع على يوم ما تراضي ربنا فيا وانا معايا الملك شايفين اليقين يا جماعه شايفين اليقين بالله سبحانه وتعالى اهو طمط في الله سبحانه وتعالى ان الاسباب كلها ممكن تقفل عشان ربنا في الاخر ربي ضرتك في حاجة لا والله يا رب ولمانتا كنت معايا مفيش حاجة عرفة توصل لي يا رب اسم الله اللطيف يا جماعة احد الناس بيروى زمان انه كان راكب مركب في بحر المركب اتكسرت على شط جزيرة مفيش فيها اي حد غالص فنزل عالجزيرة انا هموت وهضيع وانا المركب بتحكس وليه يا رب بتعمل فيا كده المهم نزل عالجزيرة لقى شجرة فيها فواكه ولقى خشب ولقى فبدأ يا ابن بيت كده وبدأ ياكل من الفواكه وبدأ مركب كمان يعني لقى حاجة يستضها ويشويها او يولع نار. مرة وهو بيولع نار النار ولعت في الكوخ عالشجرة ضيعت كل حاجة. خلص كده ايه ده? يا رب ده? كل حاجة اضع مني. يعني كمان اوقف اجزيرة معزول وكمان كل حاجة اضع مني. ونام يا اسمه محبط وقانت من رحمة الله. تاني يوم. لا اسفين كبيرة رأسي عشانتوا ونازلين ينقذوه. انتم ايه? انتم مين اللي اعرفكم ان انا هنا? قالوا له صلحنا مبرح بالليل شفنا دخل نار طالع من الجزيرة دي. فقولنا يحقينا ان فيه احد. ان نشوفه منقذه او تظن ان ربنا بيعمل فيك حاجه سوقه ابدا اوعى تظن ان في حاجة بتحصل لك ممكن يبقى فيها ضرر ابدا انا عايز اسال اي حد منكم لو انت عايز تبقى وزير ايه الطريقه انك تبقى وزير والله ما لهاش غير فكره واحده اجيب مجموعه عكسريه عامه ادخل الاقتصاد والعلم السياسيه اتفوق فيها ابويا يكون مركزه كبير في البلد يعينني في السفاره بالواسطه بعد كده يشردوني في خمس ست دول في بلاد العالم بعد كده ارجع وابقى برده شويه معرفه وشويه وصايه وشويه مش عارف ايه اما ممكن عين وزير طب لو ربنا يريد أن نكتب وزير سيدنا يوسف مسجون مالوش عزوة معهوش مال معندوش اي مؤخلات ولا شهادات ولا اي حاجة تأهله يبقى وزير وبقى وزير لان الله اراد ان هو يبقى وزير لطف الله يا جماعة عايزين نتكلم عن صفات مش عايزين نقفقد ده من كتير احنا زي ما اقول لك كده عايزين ننقل من صفات اللي ننقل حايزين مثلا صفة الله الغني الغني انا هقول لكم فيها حديث جميل اوي يا عبادي يا عبادي ربنا بتكلمكم لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسأل كل واحد مني مسألته فاعطيت طول لذن خدوا مسألهم. ما نقص ذلك من ملكي شيئا. الا كما ينقص المخيط او المخيط اذا ادخل البحر. يا السلام يا رب. يا رب احنا ستة مليار من هذا مع الارض. لو ام او كل واحد طب وطلب الكرة الارضية ينفع ينفع. يعني يا رب لو طلبنا ستة مليار كرة ارضية. ستة مليار ملك ارض. يبقى كأن احنا جبنا ابره حطنا في المحيط الاطلانتي. يعني هو ده بالضبط في خزينك ان ينقصوا من خزينك. زي اللي الابرة نقصوا من بحث الافلانطي. لا لا لا لا, لا. انتم مش فهمين حاجة. ده ده انساكم. لسه جنكم. كل واحد منه كله قرين. وكل واحد من البشر. يعني فعل الستة من يرجلني كمان. واستنوا اولكم واخركم. كل اللي عاشوا على الارض بالأب سيدنا ادم. وكل اللي لسه يعيشوا لغاية ما تقوم الساعة. ايه يا رب ده. كل ما من خزينك قد ما ابرط نقص من محيط الاطلنط يا رب. ايو الله شايفين الغناء. مين اللي منبهر بوحد غني? مين اللي منبهر بفلان باشا وفلان بي وفلان صاحب البصانع وفلان صاحب الشركات. مين الخلبان الفقير اللي فقره في قلبه اللي منبهر بأهناء الدنيا. وهو عبد للغني سبحانه وتعالى. طب نتكلم عن صفة تانية. انا حايز اتكلم عن صفة الله الكريم. ايه الكريم ده بقى? انتو عارفين يا جماعة الكريم يعني إيه؟ الكريم كرم الله كرم فوق خيالك وفوق تصورك ازاي? انت واحد دايب? اي واحد دايب? راجع لربنا فاق فجأة. ايه انا عملته ده? المصايب اللي حبيبتها دي? المعاصي اللي عملتها دي? راجع لربنا قلبه مكسور وارقابته مكسورة. يا رب ده نارك يا رب. يا اقصى حلم الواحد زي ده واحد سنة وسنة وقتا. اقصى حلم لي انه يحصل له ايه? اني سنبط رحمل عليه يدخل لربنا يقول له لا دانا هبتلها لك كلها حسنة شوفوا كرم شوفوا الراجل الاخر واحد خرج من النار فربنا بيقول له انت عايز تريد ايه الراجل كان يرضيه شجرة ونبع مية تحتها فربنا قال له عايز اعظم ملك من ملك اعظم ملك من ملك الدنيا اعظم ملك ايه يا ربنا يا رب انت بتسخر مني يا رب مش بيصدق كرم ربنا مش قادر يستوعب كرم ربنا قال له طب كمان مثلو مثلو مثلو يا رب خمسة يا رب رضيت يا رب قال له لا وعشر امثاله ايه الكرم ده رب يا جماعة ده انت بركعتين ولا درس حضرته ولا ساعة قيام ليل ولا يمصمته بتدخل جنة فيها ملاعين رأت ولا اذن سمهت ولا خطر على قلب بشر شوف كرمه معك شوف ربنا سبناتها لا ده غير كده انت لو رحت زرت واحد كريم تخيل كده زرت واحد كريم او انت فسحت معاه يسيبك تجيب حاجة سعى على حسابك يسيبك تاكل على حسابك يسيبك تركب على حسابك لا يمكن اهون تلوه مشيش في طريق ربنا حيتولق مش هيسيبك عن الحاج حيتولق أمورك الصغير قبل الكبير والكبير قبل الصغير الكريم يا جماعة انت كل سنة بتلعب طول السنة وكل يومين بتاع الامتحانات تقول يا رب يا رب انجح انجح وتنتينه ضهرج بعدها والسنة اللي بعدها في نفس المعاد يا رب, رب انجح برضو والسنة اللي بعدها كريم كريم ينجح بمجرد التعرض الرسول مص للسماء قد نرى تقلب وجهك في السماء ربنا قال له فلا نولي انك قبلة انترضاه زي ما تكوني كده ماشي مثلا يعني معاك صاحبتك وابنها ولا حاجة ابنها انبصص ليش لاتها كده ونفسه فيها أو, او لعبة لو انت كريمة هتجيبها له على طرق فهو ده ربنا اللي هتبصله قبل ما تطلبه يدهولك لو عملك بكرمه لو عملك بكرمه عشان يعملك بكرمه لازم تبقى بتعرف بنا لازم تبقى راجل من اهل الله سبحانه وتعالى الكريم يا جماعة هو عطاء ملك خزائن السماوات والارض يستوي بعطاء عبد بن العبيد يعني تخيله واحد كده عنده ثلاث عيات خمس عيات كلما صبح المصروف يا بابا وبعد كده امام تدخل وراهم مصروف الغداء والعجاب الراجل بعد شهرة هيطهق مش هيستحمل النظام ده تخيله ربنا كل يوم الصبح كام عصفورة بتصحى تفتح بوقها وتقول يا هاب برزق كم نملة بتخرج تقول يا رب ريفيه دور على الرزقها? كم تور بيتفرق في الارض دور على رزقه? كم بني ادم في القراط الستة بيخرج يسح على معاشه? كم سمك في كل محيط وبحر ونهر وترعة بتخرج تسع على المعاش بالتخال يا جماعة. تخالوا قرام الله. وعبنا بيحب العطاء سبحانه وتعالى. وخد بالك. ده بيدي على قدرة مش على قدرة. يعني ايه? يعني انت كان يكافيك تمن كليا. فعلا وقش ركبت وعين واحدة لعن الاتنين ياك واثن واحدة كفاية عليك اوي ورقة واحدة ليه ادتك بكرم كريم تخيل بقى لو انت قبلت عكريم تخيل بقى لو انت نحطي الكريم هيجدك ايه? تخيل انت بقى لو جورت الكلم سبحانه وتعالى وعمرت بيوته وعبدته وقمت له اللي انت خيله يا جماعة يحصل لكم ايه? الكريم سبحانه وتعالى. عشان كده من الاسماء الجميل او انت غازل تعيش مع اسم الله الكريم من الاسماء الجميل اوي اسم الله الاسم ده عالي اوي اسم الله الودود الودود أوه. اللي بيتودد لك بنعمه نعم ربنا سبحانه وتعالى أنا عايزة أفعل كل واحد في المسجد دلوقتي سؤال آخر مرة أعدت بينك وبين نفسك حمدت ربنا على نعمه إمتى إنتوا عارفين يا جماعة الم... الإجابة هتبقى مفاجأة لتسعين مية المية من في المسجد عارفين إمتى من وضع ساعة بعد صلاة المغرب. معظم اللي في المسجد قالوا اسكر بعد الصلاة وحمد ربنا ثلاثة وثلاثين مرة. امال انا مش فكر ليه ده انا مفتكر تصايح. لانك قلت بالسانك مش بقلبك. كان احد الدعاء مرة بيقول انا يعني كان ابتني ابتلاء فالمؤمنا ربنا فرجهولو. فحس برحمة الله فقال لا. انا عايز بعد كل صلاة عده الحمد, الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فبيقول انا فجئت. ان انا بعد كل صلاة بقول الحمد لله 33 مرة لانك انت بتقول بلسانك ما بتقولش بالفك يا جماعة انت لو واحد كنت مجيء الوقت وجيت سدد الدين بتاعك بتقوله انا جميلك ده انا انا عمري ما هنساه ابد في الابتي وربنا ممكن يكون عملك وسدد عنك الف مرة اكتر من كده وتنسى بعد خمس ساعة يا جماعة انت لو واحد تشغلك وكان مشغل مثلا والدك قبل كده تقوله ده انا لحم اكتافي من خيرك. وانت لحم اكتافك. ولحم اكتافي ابوك وجدك وجددك من خير ربنا سبحانه وتعالى. يا جماعة انت لو واحد خلصلك مصلحة صغيرة بتقوله انا انا عن الشكر. مفيش مرة كده حبّت تقول لربنا انا عاجز عن الشكر. يا ياا. ما فيش مرة وانت بتقولي الحمد اللّه عنك بكت. مفيش مرة حسيته انت بتقولي الحمد اللّه انها خرجة من اعماق اعماق قلبك. مفيش مرة احنا دايما نقعد نشتكي البعض. نشتكي ربنا للخل. مفيش مرة خارك تتكلم اصحابك والناس. انت ربنا ابق عليك بايه. قبل ما تكلمه وابق لك بايه. ده احنا يا جماعة مقصرين في حق ربنا قوي. انت محبتوش. محبّتش ر يا ربنا انت عايز ايه انا عايزك بس تمشي في الشارع كده انا عايزك تعمل جوله في المستشفيات دي ندخل مستشفى السرطان هتلاقي اللي مستنيين الموت ربنا يعافينا ويشفيهم بقدرته يا رب ادخل مستشفى الاطفال هتلاقي اطفال عندهم تخلف عقلي الحمد لله اني طلعت فاكر يا رب ادخل مستشفى الكبد هتلاقي اللي بيرجعوا دم يا الحمد لله يا رب على الصحه ادخل مستشفى الكلى هتلاقي العيان على مركز غسيل الكلى وكده يا ده ما يعرفش ما يقدرش يشرب ممنوع مش بالضيقه الا نقط قليلة. الحمد لله رب ادخل مستشفى الطوارئ ناس متكسره ونايمه في السراير ادخل اي مستشفى من المستشفيات ادخل مستشفى الحروق ناس مد هنا مرهم في جسمها كله والوضه مقفول مره وعنا بس اللي بيتبرع من نص المرهم الابيض ايه ده يا جماعه ده مش عايز مش الحمد لله انا عايزك تمشي في الشارع هتشوف ده يا شحاتي عيني وده يا عيني عامل قمامه غلبان قوي وانا طلعت باشا كنت ادخل المسجد كده تبص للولد اللي بيلفهم الاعرابية ومشغل الاغاني على اعلى طول الحمد لله على نعمة الهداء يا رب. انا عايز اكما اكتر جعبتك وديه تاكل. افتكر الملياردرات اللي ما يقدروش النوم يمدوا ايدهم على حتة كنافة هيكلوها. ملياردر عمل بفهم افتوح لناس. كله قاعد ياكل. وهو ما يقدرش يمد ايده على لقمة. ممنوع. قاعد يتفرج عليه واني صرف عليها. يعني انت لسه ما حبتهش? طيب بلاش اللي اعمل صهرة. خلينا في النعم البطنة. ان تلاف خلية تسوق حطها لك في السمع عشان تجد كل حاجة. عاوز تسمع عشرين الف خلية سمع وجهات سمع في وطنك عشان تسمع كل حاجة تمام. عايز تشوف مية مليون خالية بصرية ملتقطة للضغل الكاميرات في كل عين عشان تشوف تمام التمام ما كان كفاية تلاتين مليون ما كان كفاية ما كفاية عليك نص مليون ليه مليون في كل عين كريم سبحانه وتعالى عايز يحرم ربع مليون تلاتة مليون خلية عرق في جلدك عشان تربط تفرس عرق بارد يربط في جسمك وحرق جسمك ساعان ربع مليون خلية في جلدك اول ما تحس انك ساعان تبعت للمخت ولو لا هتلينا لم كتير دم كتير دم كتير عشان الدم يدف الجسم فتحس انك متدفل لسه محبتهش يعني عمل لك كل ده وانت ما بتحبوش مش حسس انك بتحبه خالص عايزين يا جماعة, جماعة. لا. لا. انت كنت ايه يعني من الحاجات الجميلة قوي قوي انك تفتكر انت كنت ايه? انت عارف حضرتك كنت ايه? وعارفوا حضرتك كنت ايه? انت كنت نصين حضرتك يعني كنت نصين في يوم الهام كلنا بلا استثناء كنت نصين نص بوايضة موجودة لازم عشان توصل للروح امتعد قناة طويلة اسمها قناة فلو البوايضة اللي لها رجلين ولا لها جناح ولا لها زعان ولا لها زعان فلط عرف تمشي زي ما حضرتك كده اقول لك انت في اقصى المشرك لليك رجلين ولا ليك ولا معك اي وصيليك مصلاف? والاكل اللي انت عتاكله واللي تموت في اقصى الجهة التانية من الارض. طبقته بالبيضه طب تعدي زي القنطره دي ربنا خلق لها ملايين الايدين في قطار القناه دي كل ايد تستلمها تديه للايد اللي بعدها الايد اللي بعدها تستلمها بكل رفق وحنان تديه للايد اللي بعدها شوف ربنا حافظ عليك ازاي ملايين الايدان قاعده تسلمك. تسلمك. تسلمك وبعد كده النص الثاني بتاع حضرتك كان حيوان منوي من وسط 200 مليون حيوان منوي قد عدد الوطن العربي كده يعني كان 200 مليون يخت منطلقين من قره لقبر عبر المحيط ولازم انت اللي توصل بال مليون وانت اللي ربنا وصلك 200 مليون عدد, عدد الوطن العربي وطلعت الاول عليهم طب ما ممكن ربنا بقى اللي يطلعك على امتين مليون الاول في يوم من الايام. يطلعك الاول في مهنتك. والاول في دراسك قادر او مش قادر. قادر سبحانه وتعالى. بعد كده اول ما النص بتاع حضرتك اتقابل مع النص بتاع حضرتك. وبدأوا يقربهم بعض بدأوا يرسلوا بعض رسال كيميائية كده. وتكون لحضرتك او حضرتك تكونت كائن وحيد الخلية. اصغر من حبيت الملح. لما تجي تتخيل منظره كده جواه لون النعنيه وعدد شعر راسك وشعر راسك هيقع وانت عندك كم سنة كل حاجة سبحان ربي سبحان الملك ازاي الكائن الحقور دهو بقى البني عدم الرهيب اللي عنده قدامي دهو ده ازاي يا جماعة ازاي الواحد بعد يفكر ازاي ده بعده اهدوا مرسوا في المراكدة يا رب ده انا شكل معجزة لقات كتاب تشريح وارا من دهو يا رب ايه المعجزات دي غير المعجزات اللي بتحصل جوا خلاياك السيدة بقى ده? عارف لما عمارة كبيرة تتبنى? او حضرتك تبنت في تسعة شهور جوا بطن والدتك بنفس الطريقة. طوبة طوبة. كل طوبة لها العاد تتحط فيه. وكل طوبة لها مكان تتحط في خطة اعجازية الهية من الله سبحانه وتعالى. في تسعة شهور اتكون لحضرتك مخ في مية تريليون وصلة كهربية. ما بين المخ وبعضه ما بين المخ والجسم. مين اللي يعرف شو يوصل الوصلات دي كلها? في تسعة شهور اتكون حضرتك قلب هيفضل يضخ مدى الحياه اكثر لحظه من عمرك في 9 شهور الجو اللي حضرتك شبكت عروق واوردة طول 40000 كيلو متر قد محيط الاقاليم الارضيه كلها جوه جسمك في 9 شهور يا جماعه بتحبوا ولا بتحبه ربنا ولا لأ؟ بتحب اللي عمل لك كل ده ولا لأ؟ يعني اسمو ايه ده شارون محطوط على جهاز كده هو الملك حسن لما تحبط عليه الجهاز ده يعني من اخر ما وصل له العلم الحديث لما الكلة تقف والقلب يبوص والرأة تقف يحطه الانسان على جهاز الانعاش ده يفضل شغال كده لغاية ما يشوفه هو مات ولا ايه؟ ولا ما اهو انت في في بطن امك كان كلتك مبتشتغلش ريئتك مبتشتغلش خير بعد ما تتولد قلبك لسه لسه ماينفعش ان هو يشتغل ربنا خلقلك حاجة زي الجهاز الانعاش ده اسمها المشيمة تقوم بكل الدور ده غاس الكلوي وقلب وتنفس صناعي وكل حاجة انا عايز لو جبنا جانين من بطن امه حطناه على الجهاز اللي اتحط عليه شارون ولا الملك حسين يعيش قدي يا جماعة. يا جماعة ده الكهاز ده بيكلف مغيين. وفي اليوم ممكن يتدفع فيه في المستشفىات الخاصة ولفات في الحالات اللي زي دي. انت نعمة المشيمة بس مديون لربنا فيها بقدي ايه. شوف حفظك ازاي سبحانه وتعالى. شوف لسه محبتهش برضه. نكمل مع بعض. نعم ما بتططاش. نعم ربنا. انت ممكن صحي الصبح عايز تدخل حمام تاخدش وتروأ على نفسك كده الماء معطوعة. طب مرة قال لك السماء مقطوعة. مفيش ولا النهر اتقطع النهاردة. ممكن الكهرباء تتقطع. طب مرة صحيت لقيت ان الشمس ما طلعتش فيها جماعة الشمس مقطوعة. هتجي انت الله اعلم. طب لو هو اتقطع دقيقة واحدة الكرة الارضية كلها تموت. يا شباب. وما بكم من نعمة سامن الله. انا حايز اقول لك النعنيك اللي بتبصيني بها الوقت دي من الله. وودنك اللي بتسمعيني بها الوقت دي من الله. وكيف دك اللي شغالك هو جسمك الله. وايه يعني يعني مش عارف مش حاسس انا بالكلام بلاش بلاش خلاص هنفترض ان فيه شاب ظريف واسيم لطيف كده راجل وكل حاجة بس محيطوش حاجة جبناه الفيلا دي عجبك افخم فيلا خدها عايز عرفية احدث موديل حاجة اكثره اتفضل مفاتحها ايه عايز عروسة اكمل عروسة وتعجبك اتفضل عايز املك خد الاطيان والفدادين دي الراجل اللي عمل للشاب ده كده. لو في يوم الايام من طلب منه طلب والشاب رفض الناس هتمشي تطف على فشاب. صح? طب انت الاغلى عندك عينك ولا في الله? طب ده والله العربيه الاخله عندك الفدانين ولا رئتك اللي بتتنفس بيها يعني ما بتتكسرش شو ربنا ليه ليه ما بتتصلوش انا عايز اقول ان ما فيش نعمه انت في حياتك هذه النعمه الا بسبب الله انت حضرتك عندك مخ ذكي جميل قوي من مين يعني من ربنا حضرتك بتفضل طول السنه تلعب طبعا وتروح هنا وتيجي هنا وما تذاكرش اي حاجه تيجي اخر يومين بمخك الذكي ده ذاكر لك سؤالين تدخل تجاوب مخك جميل ربنا يبقى شادك من مين من ربنا لما الحاج كده مخبط داخل البيت ومعاه كيس اكل وكبابه ومش عارف تاكل ربنا يبارك لنا فيك يا حاج يا سلام حبيبي انت ما بتجيبش القصه من اولها ان صببنا الماء صب ثم شقفنا الارض شق والرياح الشرقيه والشماليه والغربيه وتصرف الرياح والامطار دورات رهيبه حصلت في الطبيعه عشان الاكل ده يوصل لك وفي الاخر نسيت 1000 مشهد في مسلسل ال يا مفكرت المشهد بتاع الحج وهو داخل عليك بكيس الاكل يا سلام يا بني ادم يبقى ايه يا جماعه وما بكم من نعمه فبن الله حبيته ولا لا, لا. مين فيكو يا جماعة الانسان الوقت مرأ يشتغل الحمد لله الحمد لله الحمد. مين فيكو اللي بعد كده لما يجي في الصلاة بعد الصلاة يقول الحمد لله تلات وثلاثين مرة هيحس انه يطلح من قلبه. مين فيكو يا جماعة ده كان ابن بي... بيسيب الدنيا خالص بالليل ويفضل ناشي القاعد ما يخرج من بين البيوت كلها ويبقى الصحراء ويقول لهم بنا واخرج من بين البيوت لعلني احدث عنك نفس في السر خالية أنا وانت الوحيد يا رب احد اكلم نفسي عنك وعن نعمك وعن اياتك وانا وانت الوحيد يا رب احدث عنك النفسة في السر خالية لها احاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزادي يا رب ده في حاجات لما نفسي بتفكرها تجاه بتنسى الاكل وبتنسى الشر وبتنسى نفسها يا رب. يا رب ده لانا بفكرك بنسى نفسي وبنسى الدنيا وبنسى كل حاجة نا محتاجه لها احاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزادي الله شوف الاصر ربنا بيقولك ايه عبدي كل يريدك لنفسك وانا اريدك ليه يا سلام يا رب انت مش عايز تبقى ربنا لا توصلك لربنا ولا انت عايز تحي لازم نغير السكه بتاعتنا جماعة. ده اسم الله ايه الودود الودود اللي لما تتطبق فيك تحب ربنا سبحانه وتعالى عايزين نتكلم في اسماء كده يعني سريعه بس جميله اسم الله البصير مثلا البصير اه اسم الله البصير يعني تخيل بني ادم عشان يشوف حاجة بعيدة اوي عايز تلسكوب طب عشان يشوف حاجة صغيرة اوي ميكروب مسلا لازم ميكروسكوب طب لو عايز يشوف فيروس لازم نجهر الكتروني طب الله من فوق سبع سماوات انا مش هقول لك شايفت الجبن شايفت مين انت بتتكلم على قد بايه ده نقطة المية اللي في البحر جوها ملايين الكائنات الله من فوق سبع سنوات شايفهم كائن كائن. وشايف حركته سبحانه وتعالى. لا. لا برضو. ده شايف اللي جوه الكائن واللي بيحصل فوق الخلية الوحيدة اللي بتكون جسمه. سبحانه وتعالى. يا من يرى. نبدى البعود جناحها. ياه. بتفوصي مع سماوات? شايف الفعوضة في الصحراء كده ويا بتفرق جناحة. لا مش كده بس. في ظلمة الليل البغيم الاليالي. هو ربنا مش زينا كده محتاج نور عكس. سبحان ربي. سبحان ربنا محتاج نور عشان نشوف الحاجة. ويرى نياط عروقها في نحريها. شايف الدم وهو ماشي في جسمها. لا يا جماعة شايف الدم يا جماعة. ده شايف قراط الدم الحمرة والفيضة وهي ماشي في دمها. ده شايف جوه كرة دم اللي بيحصل جوه القرى نفسها. ده شايف الصرات اللي جوه القرى والالكترونات اللي بتدور حوالينا ده ربنا سبحانه البصير. يبقى تخيل كده. انا عايزك تعيش كده مع ربنا. ويرانيات عروقها في نحريها. والمخ في تلقى العظام المحلي النخاع العظم بتاع المفاصل الدقيقة بتاعتها يشوفها سبحانه وتعالى انا عايزك تعيشي سايب باسم الله البسيطة عارف تعيشي سايب انت عارف اما تروح بيتك كده انت عايز تعصو ربنا افتقي هو ربنا الساقف بيخالي ما يزباش لا, لا. انسى ان في سماء طب في سماء وسماء انسى ان في سماء تطفيح جاب نور انسى ان في حجاب نور, إنسان يفي حجاب نور. ربنا اهو سبحانه وتعالى ربنا فوق سبع سماوات اهو سبحانه لله بس ده ربنا هو. تخيل ان اللي انت لو فكرت اشوف ربنا هتعمل ايه هتعيش ازاي هيبقى شكل حياتك شكله ايه اهو ده اللي هيحصل في حياتك لو امنت باسم الله البصير التغير الله يحصل في حياتك اسماء كثير اوه يا جماعة اسم الله القوي القوي ازاي عايز تعرف قوة اي دولة شوف قوة الجنود بتوحى قوة الجنود قوة جنود الله سبحانه وتعالى الريح جندي من جنود الله ربنا اداله قوة لو قلب تدمر بالاعصير بتاعتها الدول الجبال لو شئت لأطبقت عليهم الاخشبين جاب الواحد يقع على مدينة زي المنصورة يساوها بالارض قوة الارض حتى منها تتزلزل تفني دولة وتفني بلد قوة جماعة قوة جند الله سبحانه وتعالى انت عارفين يعني ايه قوة جند الله تخيل الله القوي ده بقى لما يقول لك لو انت اطعتني وحددني واكتهدت في عباتي كنت سمعه الذي يسمع به ها وبصره الذي يبصر به في الاخر ويده التي يبتش بها اما ربنا يمدق قوة من قوته في مواجهة الحياة لو انت بيت عبد يبقى تستفيد من قوة الله ولا لأ. تستفيد من قوة الله قد ايه? انا عايزك تفكر معاه في اسم الله. اسم الله ايه? الرحيم مثلا. الرحيم يا جماعة. يعني انا ما اضعرش اكلمك عن رحمة الله. ما ينفعش. اكلمك عن ايه في الله? ما ينفع. انا هكلمك عن اطار رحمة الله. يعني في القب الشمالي في كائنات قب الشمالي ده جوه رهيب. رهيب. انا عايز اقول لك الرحمة اللي ربنا حقها في قلب الحيوان. اثر من اثر رحمة الله في الارض. الدب القطبي بيقض اربع شهور في الشتا بتاعهم بقى ده, ده الصيف بتاعهم نار يعني حاجة تتجع في ريزر بالنسبة لي. فما بقى لك بالشتاة بتاعهم. الشتاة بتاعهم يا جماعة اربع شهور ما بيتحركش من مكانه بقى تشتوي. تخيلوا ولاده الصغيرين دول ولاد الدب دي. هيموتوا من الجوع. ف يعني يسلمهم الضرع بتاعها. تسلمهم الضرع بتاعها. يفضلوا يرضعوا منها اربع شهور. وهي ما بتضعش نقطة اي طعام على الاطلاق. لغاية ما تعد الاربع شهور يكون نص وزنها راح. يا رحمة. رحمة ابن الله سبحانه وتعالى. رحمة من الله. نفس الموضوع بيحصل لكان اسمه البطريق. البطريق ده الام الحامل بتمشي مية وعشرين كيلو. في القطب الشمالي ليه? عشان لو ولد وسط الجليد ده.